بسم الله الرحمن الرحيم الفلامرة تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا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 إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصبة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلٌ لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَقُونَ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 دعواهم فيها سبحانك اللهم سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم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 124-كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون 125-ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين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 ادِلُّهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تْلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ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 رحمة من بعد ضرّاء مسّتهم إذا لهم مكرو إذا لهم مكرو في آياتنا قل الله أسرع مكرو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 وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لان انجيتنا من هذه لان ان تنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجأهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثال الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء فاختلَق به فاختلَق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا غذت الأرض زخرفها وزيّنت وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدة كألم تغنى بالأمس 124-كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسن وزياده ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذله أولا كأصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاص كأنما اوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك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 فكفى بالله شهدا بيننا وبينكم إن كنا إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم وظل عنهم ما كانوا يفترون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 126- بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 127- ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين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 124-ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون 125-إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ يَتَدارَسُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 129 عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 120-ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 119-هو يحيي ويميت وإليه ترجعون 110-يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 111-هو يحيي ويميت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 ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم 125- ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظنين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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤه بالبينات فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نقبض على قلوب المعتدين 30-ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 31-فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا, قالوا إن هذا لسحر مبين 32-قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبريان في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى ألقو ما أنتم ملقون فلما ألقو قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما من لموسى إلا ذرية من قومه على خوف على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا 124- ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين 125- وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين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 129-قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما, فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغيو وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون، ولقد بوا بني إسرائيل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات. ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة, يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب 148- فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 149- ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الآليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لَمَّا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا اف انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 129-وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 120-قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ